وَإِنَّ لَجَارِيَوْنَ مَا عَلَيْهَا قَوِيدًا جُرُزًا أَمْ حَتَّى بَتَأْنَى أَحَالَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَدْبًا إِذْ أَوَلَّتِيَةُ إلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنِكَ رَحْمَةً رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنِكَ رَحْمَتَ وَهَيِئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا وَجْدًا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم لن ندع ومن دونه لن ندع ومن دونه إله لقد قلنا إذا شبقوا هؤلاء قوم أتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم لولا يأتون عليهم أظلم ممن افترى على الله كذبا